غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هو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 خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عذابٍ حَمِيمٍ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ به تتم ترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقبرين كذلك وز وجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووق بالجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بنسالك لعلهم يتذكرون فارتقب ان Okay, boom